لا يزيغ عنها الا هالك فصلي ربي وسلم و زد و بارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه و وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم وَلَزِمَ طَرِيقَتَهُمْ وَلَمْ يُغَيِّرْ وَلَمْ يُبَدِّلْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أَيّهنَّ سُتَّقُ رَبَّكم ال الذي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ واحدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْوجَهَا وَبَذثَّ مِنهُمَا ررجَالًا كَث رَونِساء وَاتَّقُ اللهَّه ال الذي تَساءلونَ بِهِ وَالأَرْرحَم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 فإن العمل لا يقبل عند الله رب العالمين إلا إذا توفر في هذا العمل شرطان عظيمان أولهما إخلاص النية لله جل وعلا وثانهما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل وهذا من المقرر ومن المعلوم الذي لم تراء فيه عند من شم رائحة العلم ولقد كنا قديما في أزمان مضت وانقضت نحدث الناس في وقت فشو البدعي الاعتقادية والعملية كنا نحدثهم جميعا بوجوب متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتون ويذرون وأنه لا يقبل عمل عند الله جل في علاه ما لم يكن صاحبه فيه مخلصا لله ومقتديا ومتابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت المعركة يومها تقوم على هذا وهي التحذير من البدعة والمتدعين والتحذير من الإحداث في الدين ونورد لعامة الناس الآيات والأحاديث التي تقرر هذه القاعدة وتؤصل هذا الأصل وانه لا بد من لزوم السنه والحذر من اعمال العقل فيما ورد من الادله وانه لا بد من التسليم لكلام سيد الامه صلى الله عليه وسلم والحذر من التحوير والتغيير والتبرير انطلاقا مما أثر عن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه إذ يقول من استحسن فقد شرع وكان يقول إنما الاستحسان تلذذ وألف أهل العلم في ذلك كتبا وقعدوا قواعدا وأصلوا أصولا كان كل من من الله رب العالمين عليه بسلوك طريق السنة ظاهرا قبل عقدين من الزمان مضيا يسرد لك الأدلة سردا ويذكر لك النصوص ذكرا ويدعو الناس إلى أن يعظموا كلام خير الناس ويدعو الناس إلى المتابعة الحقيقية لخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقا من قول الله رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وانطلاقا من قول الله رب العالمين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وانطلاقا من قول الله رب العالمين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين من الدين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وانطلاقا من قول خير المرسلين صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وانطلاقا من قول خير المرسلين صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال عليه الصلاة والسلام أصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة أصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلافاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وغير ذلك من الآيات والأحاديث والأخبار والآثار الثابتة عن سلف الأمة الأخيار والتي كلها تحث على لزوم هذا الأصل وهو المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء مهما دق ومهما صغر في نظري الناظرين إليه هكذا كان الحال وكان من يستقيمون على السنة ظاهرا يتوافقون على هذا ويتعاونون على هذا ولا تكاد تجد بينهم مخالفا في تقرير هذا الأصل وفي دعوة الناس إلى هذه القاعدة وما كان يخطر بالبال ولم يكن يطرأ إلى الأذهان أن تمر أيام تل وأيام وتعقبها أعوام من ورائها أعوام تهتز هذه الأصول وتتبدل هذه القواعد ويحتاج المسلم أن يذكر إخوانه الذين كانوا معه على الطريق يوما بهذه القواعد وهذه هي محنة الزمن ما كان يخطر بالبال أن يحتاج المسلم اليوم أن يحتاج السني حقا المتبعو لآتار من سلف صدقا ما كان يخطر بباله أنه سيحتاج في مثل هذا الزمان إلى أن يقاعد هذه القواعد من جديد لمن كان معه على الطريق وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خطر الفتنة وعظم أثرها وخطورة الولوغ فيها وأن الأصل والقاعدة التي ينبغي أن ينتبه الناس إليها في مثل ما نزل بالناس من النوازل والمحن أن يرجعوا إلى آثار من سلف مما ثبت عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع من كان منكم مستنى فليستن بمن قد مات فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أضر هذه الأمة وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم أثرهم واتبعوهم على آتارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم نعم وما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر ألا لا يقلدن أحدكم رجلا دينه رجلا فإن كان ولابد فليقتدي بالأموات لا بالأحياء فليقتدي بالأموات لا بالأحياء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كائنا من كان كائنا من كان فإنه لأسوة في الشر وذكر شيخ الإسلام الإمام المجدد المظلوم المفترى عليه تذبا وزورا حتى ممن يزعم أنه على طريقته محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله بابا ذكره في كتاب التوحيد في من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله وذكر آية التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ولما نزلت هذه الآية قال عدي بن حاتم يا رسول الله إنهم ما عبدوهم ظنا منه أن العبادة عند مجرد التوجه له بالدعاء أو الصلاة له أو الحج له أو غير ذلك مما يظنه الناس من الأمور الظاهرة فقال يا رسول الله إنهم ما عبدوهم وقال عليه الصلاة والسلام أولم يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم قال بلى قال فتلك عبادتهم وقال الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله إمام أهل السنة رحمة الله تعالى عليه عجبت إلى قوم عارف الإسناد فيذهبون إلى رأي سفيان سفيان وما أدراك ما سفيان الثوري الزاهد العابد الحجة الإمام إمام متبع رأس في العلم والعمل طوض شامخ وجبل راسخ ومع ذلك لا يتابع على خلاف الحديث والآثار وهو من هو وهل يعقل أن يكون مثل الثوري عليه رحمة الله ممن يخالف الحديث والآثار ولكن له تعظيم النص تعظيم النص وأن يوحد المتبوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن رب العالمين من البلاغ والبيان وأنه ما سواه يأخذ من ويرد كما قال نجم السنن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه كل راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد طبق الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا واقعا نهى عمر رضي الله تعالى عنه عن المتعة أي تمتع بالعمرة إلى الحج وهو نوع من الأنساك المشروعة بل هو أفضلها عند التحقيق عند أهل العلم ولكن الاجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ينهى عن التمتعين فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان يأمر الناس بالتمتع ويحسهم عليه ويرشدهم إليه فكانوا يردون عليه ويقولون لكن عمر يقول ويقول فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوشك أن تنزل عليكم حجارتهم من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر ومن أبو بكر ومن عمر عمر الذي وافق الوحي كثيرا مما كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه فلا ترد الآيات ولا ترد الأحاديث ولا تدفع الآثار بالتأويلات العقلية والتبريرات السياسية أيا كان كائنا من قال بها وَلَوْ كان مِمَّنْ يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْبَنَانِ لا يُرَدُّ كلام النبوة بمثل اجتهادات البشر ولم يقم عليها دليل معتبر حققه المحققون من أهل العلم الذين أخذوا العلم كابراً عن كابر ممن شابت لحاهم في الإسلام ممن ينطبق عليهم ما قاله ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من كان منكم مستند فليستن بمن قد مات عباد الله أمر البدعة خطير والبدعة تبدأ شيئا فشيئا ثم تكبر حتى ينسيخ الإنسان من السنة من حيث لا يشعر وهو يظن أنه على الدين وهو يظن أنه على الصراط المستقيم وإن الفتن التي تحيط بالمؤمن لتخرج عن فتنتين إما فتنة الشهوات وإما فتنة الشبهات ففتنة الشهوات تهدم الأبدان وفتنة الشبهات تهدم الأديان فالشهوة أمرها واضح جلي لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان أما الشبهة فإنها تروج على أنها من الدين وأن مخالفها مخالف للدين وأن من يردها راد لشريعة رب العالمين وتلك هي المحنة تأمل مفعل الواثق مع أحمد بن نصر الخزعي إمام من أئمة السنة ثبت عند الفتنة ولم يقل بما قال به الخارجون عن سنة من القول بخلق القرآن تأمل الواثق لما قام ليقتل أحمد بن نصر الخزاعي ماذا قال الواثق استل سيفه وقال لسيافه دعني أقتل هذا الكافر الجاهل هو عنده كافر وعنده جاهل فإني أحتسب خطواتي أي خطواته إليه ليقتله يختسبها عند الله رب العالمين تأمل تأمل مثل هذا يكفر إماما من أئمة السنة ويجهله ويذهب إليه ليقتله بسيفه ويقول بأنه يحتسب تلك الخطوات عند الله رب العالمين تأمل كيف فعلت الشبهة والبدعة لمثل هذا الرجل وتأمل ما كان بين الامام أحمد عليه رحمة الله وبين قاد الضلالة أحمد بن أبدؤاد كيف كان نظره إلى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل كان ينظر إليه على أنه كافر وعلى أنه جاهل تلك هي المحنة ينظر إليه على أنه كافر وأنه جاهل لماذا؟ لأنه يظن أن الإمام أحمد يعارض الشريعة ويخالف دين رب العالمين لأن الشبهة أعملت في الرجل عملها فظن أن ما عليه من الباطل هو الدين الحق وهو الإسلام الصدق وصدق الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ولذا المسلم يمدغي أن يكون على حذر وأن يكون على بينة وبصيرة في كل خطوة يخطوها أن يتأمل حال من سبق وأن يقتدي بآثار من سلف وأن تكون القدوة والأسوة عنده فيما نزل ببلاد المسلمين عند من مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة هذا هو التأصيل وهذا هو الدين الذي تواتر إلينا عبر أقوام ضحوا بالنفيس والرخيص من أجل أن يصل إلينا هذا الدين غضا طريا كما أنزله الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك عاقل عنده ذرون من العقل وشيء من العلم أن البدعة أمرها خطير وأنها تذهب بدين العبد شيئا فشيئا ولما ذكر الإمام بن القيم عليه رحمة الله العقبات التي يجعلها الشيطان في طريق العبد في سيره إلى الله أول ما ذكر ذكر الكفر ثم أعقب ذلك بالبدعة ثم بعد ذلك ذكر الكبائر والصغائر إلى غير العقبات السبع التي تكرها رحمة الله عليه في مدارج السالكين فأول ما ذكر من العقبات التي يسعى إلى أن يوقع العبد بها أن يقيع في الكفر ثم بعد ذلك البدعة ثم بعد ذلك تأتي الكبائر ثم الصغائر لكن لما اختل ميزان الشريعة عند كثير من شباب المسلمين وعند كثير من طلاب العلم الحارصين على الدين والسنة لم ينتبه لمثل هذا لم ينتبه لمثل هذا فوقع ما وقع من فشو البدع وارتفاع شأنها وعلو شأن أصحابها والداعين إليها وكل ذلك باسم الدين وباسم الشريعة حتى انسلخ الناس عن منهاج النبوة من حيث لا يشعرون فتتربى أجيال من أبنائنا ومن أبناء أبنائنا على أن الذي يصير الناس إليه يوم. هو الدين وهذه هي المحنة قال العلامة بن قيم علي رحمة الله واشتد نكير السلفي والأئمة للبدعة وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا به في إنكار الفواحش والظلم والعدوان إذ مضرة البدعي وهدمها للدين ومنافاتها له أشد فكان السلف يحذرون من البدعة والمبتدعين مهما صغر شأنها أشد من تحذيرهم من الفواحش والظلم والعدوان لأن الظلم والعدوان والفواحش أثرها أبعد أما البدعة في الدين والإحداث في الدين خضره سرعان ما يكون من هدم قواعد الملة لسيما إذا لبس الضلال لباس الدين والتقوى ولبست البدعة لباس الإصلاح واتباع السن فدرها يكون عندئذ صعبا جدا ومخالفة هذا النوع من البدع ومخالفة أهلها من أشد ما يكون فيصبح الثابت على السنة ممن لم يتغير ولم يتبدل في محنة من أشد المحن ويكون في غربة شديدة لم يجهد لها مثيل من قبل حتى في زمن الطغيان لما يرى من مخالفة أكثر الناس له فيصبح كأنه وحيد فريد لا نصير معه ولا مؤازر له فكيف يواجه هذه الأمواج العاتية من هذا البشر الذي لا يقصى والذي لا يعد فإذا لبست البدعة لباس التقوى والدين والورع فدرها أشد ويصعب على الثابتين والمخلصين دفعها وبيان خطورتها لكن يا الله إلا أن ينصر السنة وأهلها ويأبى الله إلا أن يأتي بالفرج عاجلاً غير آجل وإلا فيحارب دين الله وتحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضيع الناس هذا ليكون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الراهي وهم على ذلك لا يخلوا منهم زمان ولا مكان نعم يقلون في زمان ويكثرون في آخر يقلون في مكان ويكثرون في آخر لكنهم لا ينقرضون ولا ينمحون إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين قولوا السوكاني علي رحمة الله في فتح القدير فقد تكون مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشد على هذه الملة من مفسدة اتباع أهوية أهل الملل أي من المخالفين للمسلمين من اليهود والنصارى ومن غيرهم تأمن هذا الكلام فإنه قطير وهو عكس ما يردد اليوم إن متابعة أهوية المبتدعة مفسدتها أعظم من مفسدتي من يتابع أهوية أهل الملل الأخرى ممن ليسوا على دين الإسلام لماذا؟ قال عليه رحمة الله فإن المبتدعة ينتمون إلى الإسلام ويظهرون للناس أنهم ينصرون الدين ويتبعون أحسنه هذه المحنة يظهرون الإسلام ويظهرون للناس أنهم ينصرون الدين وأنهم يتبعون أحسن الدين وهم على العكس من ذلك سواء بتعمد منهم أو بجهل أو بهوى أو بتقليد آمة فالأسباب متعددة لكن المحصلة واحدة وهذه هي الخطورة قال عليه رحمة الله وهم على العكس من ذلك والضد لما هنالك فلا يزالون ينقلون من يميل إلى أهويتهم أي إلى بدعهم وإلى ما يروجونه باسم الدين فلا يزالون ينقلون من هم كذلك من بدعة إلى بدعة ويدفعونه من شنعة إلى شنعة حتى يسلخوه من الدين ويخرجونه منه وهو يظن أنه منه في الصميم وأن الصراط الذي هو عليه هو الصراط المستقيم كلام في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة يجعل الإنسان على حذر مما الناس عليه اليوم حتى لا تزل القدم ويندم حيث لا ينفع الندم ولذلك كان السلف رضي الله تعالى عنهم يجتهدون في بيان عوار المبتدعة أكثر من اجتهادهم في بيان عوار المخالفين من أهل المنى الأخرى قال ابن عقيل أبو الوساء ابن عقيل الفقيه الحنبلي المشهور قال شيخنا أبو الفضل الهمذاني مبتدعة الإسلام والواضعون للحديث أسد من الملحدين لأن الملحدين قفضوا إفساد الدين من خارج وهؤلاء قصدوا إفساد الدين من داخل فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله والملحدون كالمحاصرين من خارج فالدخلاء يفتحون الحصن فهم شر على الإسلام والمسلمين من غيرهم يفتحون الحصن من الداخل للعدو الخارجي الرابض من الخارج حتى إذا ذهبت السنن وانعدمت عرى العقيدة في قلوب الدعاة والمصدحين بعد أن ذابت وانمحت من قلوب العامة من المسلمين فيصبح الحال مهيئة وتقع الفتنة تظهر البلية قولوا شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله فهم أعظم ضررا على الإسلام وأهله من أولئك لأنهم انتسبوا إليه وأخذوا في هدم قواعده وقلع أساسه وهم يتوهمون تأمن عبارات الأئمة وهم يتوهمون أي هؤلاء الذين يهدمون الدين من أساسه ويقلعونهم من أصوله هم يتوهمون ويوهمون يتوهمون في أنفسهم ويوهمون أتباهم ومرديهم أنهم ينصرون الدين ذكر هذا ابن القيم في الصواعق المرسلة فإذا ما بين ناصح وحذر محذر من مثل الابتداء في دين الله جل في علاه وبيان خطورة ذلك يقود القائل أتترك العلمانيين والليبراليين والكفار والملحدين واليهود والنصارى وترد على إخوانك فإذا فهمت ما ذكرت زال عنك الإشكال بعون الله جل في علاه وما أسوأ وأقبح معارضة النقل بتبريرات العقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية أي دفع المعتدين على المسلمين من الملل الأخرى واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء أي المبتدعة من داخل الأمة ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسد الخلوب وما فيها من الدين إلا تبع لم يفسدوا القلوب ولم يفسدوا دين الناس إلا على المدى البعيد بعد أزمنة وأزمنة أما أولئك الذين هم من داخل الأمة فهم يفسدون القلوب ابتداء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فلابد من تنقية الصف المسلم وتهديبه وتطهيره من كل بدعة ومن كل شوائبها ومن براثن الخرافات والمهدثات حتى يصفو الصف ويمحص وينقى من كل دغل ودخل حتى يصبح صفا واحدا قويا متماسكا على منهج واحد وعلى سبيل واحد وعلى طريق واحد فكذا أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرعون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذا حكم الله ويمبغي علينا أن نحكم بما أنزل الله وهذا مما أنزل الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم ينقنون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الفاسقون هم الظالمون كما بين ربكم جل وعلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله المؤمن للمؤمنين كاليدين تغسل وحداهما الأخرى وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشون لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشم وقد يضطر المرء أحيانا إلى أن يغلظ على إخوانه ليش هذا تشفيا ولا تشفيا ولد شهيرا وإنما من كان راحما فليقصو أحيانا على من يرحمه ومن يقصو راحما فليقصو أحيانا على من يرحمه كما يفعل الوالد مع والده إذا أخطأ ورأى الوالد أن خطأ الولد فيه المهلكة وفيه الضياء فليس له إلا أن يأخذ على يديه ويشدد عليه حتى ولو احتاج إلى أن يؤذبه وإلى أن يغلظ القول له فيحزن الولد حينا لكنه يأمن سنين ويطمئن ذهورا ويسلم له دينه ودمه وماله وعرضه ووطنه فلا تعجلن علينا ولا تعطبن على شدة قد تكود فإنما هي شدة المحب وحرص حريص على نجاة إخوانه وعلى أن يتآلف على منهاج النبوة بفهم سلف الأمة وباتباع أثر من مات فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة والسلف رحمة الله تعالى عليهم طبقوا هذا تطبيقا عملية قال أبو موسى لأن أجاور يهوديا ونصرانيا وقرادة وخانازير لأن أجاور يهوديا ونصرانيا وقرادة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني صاحب هوا يمرض قلبي والأثر ذكره ابن بطة في الإبانة عن أصول الديانة وقال يونس بن عبيد لابنه أنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر ولأن تلقى الله عز وجل بهذا بالزنا وبالسرقة وبشرب الخمر ولا أن تلقى الله عز وجل بهذا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمر بن عبيد عمر بن عبيد زاهد عابد ليس له طمع في الدنيا فهل اختر الأئمة بزهده وبعبادته وبما عليه من الورع قال الخليفة كلكم يمشي رويد كلكم طالب صيد إلا عمر بن عبيد أي أنتم أيها الفقهاء أيها العلماء أيها الدعاء كلكم له طمع وله غرض كلكم يمشي رويل يتخشع ويتمسكن حتى يصل إلى قمع من الدنيا كلكم طالب صيد إلا عمر بن عبيد أما عمر بن عبيد هذا هيهات هيهات هذا زاهد هذا عابد ليس له طمع وليس له غرض ومع ذلك لم يغتر السلف بزهده ولا بورعه وإن به من اغتر لأنهم ينطلقون من دين وأثر ليس من هوا فانتبه لمثل هذا فلا تغتر بما عليه كثير من الناس من العلم الظاهر أو من العبادة أو من الورع أو من الزهر وإن منظر لما يقول ولما يخرج من فيه أهو على من هذه النبوة وعلى طريقة من مضى ورحل عن هذه الحياة أم هو على خلاف ذلك قال العوام بن حوشب بحق ابنه عيسى عيسى بن العوام والله لأن أرى عيسى يخالط أصحاب البرابط والبرابط جمع بربط والبربط هو العود الذي يغن به والله لأن أرى عيسى يجالس أصحاب البرابط والأشربة والباطل أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات وأهل البدع وقال يحيى بن عبيد لقيني رجل من المعتزلة فقال فقلت, فقلت فقلت إما أن تنضي وإما أن أمضي فإني أن أمشي مع نصراني أحب إلي من أن أمشي معك ذكر ذلك ابن وضاح في البدع والنهي عنها وقال سعيد بن جبيل لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا أي سارخا سنية أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا قال أبو حاتم سمعت أحمد بن سينان يقول لأن جاورني صاحب طنبور أحب إلي من أن جاورني صاحب بدعة لأن صاحب الطنبور أنهاه وأكسر طنبورا والمبتدع يفسد الناس ويفسد الجيران ويفسد الأحداث أي الغلمان الصغار ذكر ذلك ابن بطة في الإبانة وقال الشافعي الإمام المتبع عليه رحمة الله لأن يلقى العبد الله بكل ذنب خال الشر خير من أن يلقاه بشيء من الهواء وتأمل في آخر ما أذكر لك ما قاله الإمام أحمد عليه رحمة الله وكلام الإمام أحمد يحتاج إلى تفسير وتفصيل وتوضيع ولكن أجزموا بعون الله رب العالمين أنكم من ذوي العقول والنهى ستفهمون ما قاله الإمام فهو كلام بين فتأمل ما قال قبور أهل السنة من أهل الكبائر قبور أهل السنة من أهل الكبائر أهل الكبائر والمعاص والظلم والفعش والخن والفجور ممن لا ينتخلون من حلا ولا يعتقدون منهجا فيه ما فيه وممن لا يرغمون الناس على منهاجه ويكتلون الناس على ما يريد وليست له راية فكرية وليست له دعوة اعتقالية يوالي ويعاد عليها ولو كان فيه ما فيه من جهل وظلم وبغي واردوان ولو كان فيه من تسلط على الأموال والدماء والبلاد والأراض ولو كان فيه ما فيه ماذا قال الإمام أحمد في شأن مثل هؤلاء قال قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة والساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدعة أعداء الله والله يحفظك ويرعاك يسدد على طريق الخير والهدى قطاك ويجنبني وإياك الفتن والبدع وأهلها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 واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين المتقين واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواده وذريته وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعى بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد عباد الله إن الجهاد الحقيقي الذي ينبغي أن يتوجه المسلم الغيور على دينه إليه والذي ينبغي أن ينشغل طلاب العلم به الجهاد الحقيقي هو جهاد مظاهر الشرك جهاد وسائل الشرك وصوره ودرائعه الفاشية في بلاد المسلمين وكذلك جهاد البدع وجهاد الوسائل المفضية إليها والتحذير منها ومن أهلها فإن الذين لا يقوم إلا على هذا والنصر والتمكين لدين رب العالمين إنما يقون بهذا الطريق فكذا علمنا ربنا وعلمنا نبينا وعلمنا علماؤنا وهذا ما خلفه لنا سلفنا الذين أمرنا بالاختداء بهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإن السكوت عن من يخالف منهج النبوة ممن والغوا في البدعة وارتفعت عقيرتهم في هذه الأيام الحالكة إن السكوت عن بيان خطر هؤلاء وضررهم ترتب عليهم من الشر والفساد ما لا يخفى وترتب عليه من ضياع البلاد وذهاب الريح ما هو ظاهر وما كنا نسمع أن يظهر رافضي ويعلن عن دعوة إلى حسينية في زمن إلا في مثل هذه الأيام والسبب هو تخاذل أهل السنة وعدم تحذير عوام المسلمين من خطورة المنحرفين والمتدعين ولقد ذكر الشيخ العلامة بكر بن عبد الله عليه رحمة الله جملة من الأخطار والمضار التي تترتب على سكوتي الدعاة عن أهل البدعة وعن المخالفين للسنة مهما على شأنهم فأشخاصهم لا شأن لك بها وإنما هو دين وإن كان حبيبا إليك قريبا إلى فدين الله يحب إليك فدينك ودينك دمك دمك لحمك لحمك دينك هو دمك ولحمك إذا ذهب الدين فلا خير بعد ذلك أما الأشخاص فاحفظ لسانك عنهم واحدر من الولوغ في أعراضهم واحدر من التكلم في أشخاصهم وياك أن تنتقد خواص أمورهم أما دين وهو دين الله أما الحق هو الذي ينبغي أن يقام الناس عليه والأئمة رحمة الله عليهم كانوا يردون على المخالفين وبأسمائهم ويحذرون الناس منهم على حسب ما يخرج من أخطائهم كل بحسبهم على تفصيل ذكره أهل العلم في مضان ذلك أما الخطح في النوايا والكلام في المعاصي الشهوانية فلا ينبغي لمؤمن يريد الخير والإصلاح أن يتعرض لمثل هذا فمن وقع في مثل هذا فإنما فيه من الدخن والتشفي ما لا ينبغي أن نقبله أما الدين هو فوق الجميع قال علي رحمة الله ومن مضر السكوت على المخالفين للسنة وأهلها تعطيل الأصل الأصير وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجاهدة المغطلين وثانيها ارتفاع اهل الأهواء على أهل السنة وهذا الذي يظهر يوما بعد يوم وثالثها مد المخالفة وامتداد رواقها وانتشارها تنتشر البدع تنتشر المخالفات بسقوط فلان وسقوط علان ليس وقته ليس زمانه ليس حينه حتى تتمكن الشبه من قلوب الناس على أنها الدين فتأتي بعد ذلك لتقتلعها فيصعب عليك وتحتاج إلى معاول ليست بيديك بعد أن تتمكن من قلوب الناس يصبح المجتمع منسلخا عن الدين حقيقة ليس له منهم إلا الإسم فقط ورابعها أي رابع المضار المترتبة على السكوت على المخالفين قال فشو الشبهة ومداخنتها للاعتقاد الحق فتصبح الشبهة هي الظاهرة وتدخل في الاعتقاد الحقيقي وتصبح هي أصلا من أصول الدين فقاعدة من خواعد الملة تحتاج بعد ذلك إلى جهد شهيد إلى أن تبين بأن ما عليه القوم أو ما عليه العامة من الناس ليس من الدين فيعارضك هذا من الدين إنه أصل الدين فصاهرت الشبهة أصلا من أصول الدين وقاعدة من قواعد الملة وخامسها تحريك العقيدة الحقة عن ثباتها وتضعيفها تضعف العقيدة في نفوس أفضائها ويقع الفزع في قلوبهم والخوف من أعدائهم لأنهم لما خالطوا البدعة وتهاونوا فيها صاروا يخافون أعداءهم إن طبقوا شرع الله وهذا ما أراده الأدو أن يكون الرد والدفع لشريعة الله من داخل الأمة لا من خارجها والسبب التهاون في أمر البدعة والمتدعين حتى ضعفت عزمات النفوس وضعفت العقيدة في قلوب المؤمنين ولم يرتنوا إلى ركن وثيق وهو اليقين بالله أن الله جل وعلا ناصر دينه إن استقامهم على الصراط المستقيم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها كما أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ثالثها ظهور المبطلين في المجامع وعلى درجات المنابر ومشاغبة المصلحين والتحريش بهم وهذا ما نعاني منه فيظهر أهل البدع والمنحرفين والمخالفين لمنهاج النبوة على درجات المنابر يشثرون بأهل السنة هم ملوثة هم شرذمة هم سبابة هم شكامة فيجعلون بينهم وبين عوام المسلمين حوائط عظيمة باسم الدين فتقع المحنة وتعظم البلية ويقع المجتمع المسلم في تهارج كتهارج الحمر ويقعون في تخالف تخالف لا تنتظر منه بارقة من أمل في وقت الشدة والمحنة التي تعاني منها الأمة اليوم إذ أن الدعاة إلى الله رب العالمين هم يتخالفون ويطعن بعضهم بعضا ويقع بعضهم في بعض يجرح بعضهم بعضا حتى صار الأمر الى ما ترى لا يحتاج إلى بينة ولا إلى مزيد بيان كذلك من الأضرار المترتبة على السكوت عن المخالفين وأهل البدعة إغراء الغزاة لاجتياح ديار المسلمين لماذا؟ بعد هوان العقيدة الصافية وبعد ضعفها على يد أهل الأهواء والبدعة فيصبح المسلمون في بلاد المسلمين لا يعتمدون عخيرة ودينا يركنون إليه وإنما هم كالهامج الرعاع أتباع كل ناعق يملون مع كل مائل وكذلك موات الغيرة على حرومات الدين واستعصاء إصلاح الدهماء على العلماء تأمل هذا موات الغيرة على حرومات الدين أصبحت ترى من يطعنون في الأصحاب وينتخصون من قدر الأخيار الأبرار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك لهم ساكن ويخشى أن يبين ويخشى أن يدافع عن مثل معاوية وعن مثل عثمان وعن مثل غيرهم من الأصحاب الأخياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والطعم باسم الدين والطعم في منابر المسلمين وفي المنابر التي تدعو الناس إلى الدين لكن الغير ماتت والسبب التساهل يوما بعد يوم مع أهل البدعة والأهواء حتى يخشى المسلم أن الدفاع عن عرض الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والرد على مثل هؤلاء أيا كان مظهرهم يظن أن إن فعل ذلك فقد فتن الناس وهوقع الناس في الفتنة انظر إلى انتكاس المفاهيم إلى انقلاب الأمور وانعكاس الأوضاع حتى يذهب الدين تذهب العقيدة تذهب الغيرة على الأصحاب والأخيار وعلى سلف الأمة الذين كانوا كالأطواد الشامخة وبلغوا لنا هذا الدين فيقع التخالف والتنافر والوحشة في القلوب ما تراها اليوم فاتقوا الله عباد الله وزموا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم ثم إياكم أن تساقوا كالقطيع لا خطام ولا زمام فإن المؤمن عبد لربه متابع لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم ولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلوب بين إصبعين من صابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يصبح العبد مؤمنة ويمسك فراء يبيع دينه بعرض من الدنيا قريب تأمن على نفسك أو تزعم أن العالم الفناني أو الشيخ العلاني يأمن أن يقع في الفتنة وأن يتحول قلبه من يأمن ذلك ومن يزعم هذا لأحد من الناس بعد رسول الله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعاتك فما بالنا نحن ماذا نقول ومن هم دون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون فلا تأمن على نفسك الفتنة ولا تظن أن أحدا من الناس كائنا من كان ولو كان من أعلم أهل الأرض يأمن على نفسه الفتنة أو تعتقد أنه بمأمان وبمبعادة من الوقوع في الفتنة فإنه العسمة لأحد والأمر كما ذكرت لك في كلام الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن إن كفر كفر لا تكونوا إما إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا أساتم ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن لا تظلموا وإياك إياك أن تغتر بالكثرة وأن تغتر بالبهرج وأن تغتر بالأعداد بملايين أو مليارات فكل ذلك لا خطام له ولا زمام تأمل هذا في كتاب ربك ولكن أكثرهم لا يعقلون ولكن أكثرهم لا يفقهون وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم كافرون وعلى النقيض وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل معهم والنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر أمته فتنة المسيح الدجال أوصانا إذا خرج فينا أن ننأعن وأن نبتعد من مواجهته فلا تغطر بما أنت عليه من شيء من العلم أو شيء من العبادة أو شيء من الخير وتقول هانا الرجل ألقاه ولن يفتني وما يدريك والنبي عليه الصلاة والسلام وجهك وقال إذا خرجت لزمان أحدكم فلينأ وهكذا فعل عيسى عليه السلام لما حرز عباد الله إلى الطور وابتعد عنه فأنت من داب أولى احذر أن تلج فيها ولا تقدر بكثرة الوالغين فيها وتأمل مقاله النقطيلة رحمة الله تعالى عليه وهو يصف لك حال الناس اليوم حذب القذة بالقذة الناس كأسراب طير يتبع بعضها بعضا كجمعات الطير يتبع بعضها بعضا الناس كأسراب طير يتبع بعضها بعضا ولو خرج فيهم من يدعي النبوة مع علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا فيا لله العجب ولو خرج فيهم من يدعي النبوة مع علمهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء أو خرج في الناس من يذعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا فلا تغتر بالكثرة يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرأي وهم القوم دون عشرة ويأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد فتمسك بآثار من سلف وكن على الصراط المستقيم ودع كل هذا جانبا وارجع إلى ما كان عليه الناس قبل أن يختلفوا، فعليك بالأمر الأول، عليك بالأمر العتيق، كن متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، مجانبا للفتنة، ولأهلها مجانبا للبدعة، وأهلها وسل الله العافية، أسأل الله جل وعلا أن يميتك على التوحيد والسنة، ثم صلي وسلِّ على الهادي البشير، والسراج المنير، كما أمرك بذلك اللطيف الخبير، فقال رب العالمين قولا كريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الاولين صل على محمد في الآخرين صل على محمد في الملائكه الاعلى الى يوم الدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشركه والمشركين ودمر اللهم ما اعداك اعداء الملة والدين اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم كل لاخواننا المضطهدين المستضعفين المكلومين في بلاد الشام اللهم كل لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عجل بهلاكه وذهابه، وأبدل لإخواننا هناك خيراً منه، أبدل لهم من يقيمهم على التوحيد والسنة، وعلى منهاج النبوة، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كل إخواننا المضطهدين في دينهم في كل مكان، بسائر البلاد والأمصار، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ علينا ديننا، فض علينا أمننا وفض علينا استقرارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم اجعل ولياتنا في من يخافك ويخشاك وتبع رضاك يد الجلال والإكرام اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك واتباع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ مناصيته للبر وتقوى اللهم وفق لهدى واجعل عمله في رضاك اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة المخلصة التي تعينه على الخير دُله عليه اللهم أصرف عنه بطالة السوء اللهم أصرف عنه بطالة السوء يا هذا الجلال والإكرام اللهم أقم به السنة اللهم أقم به السنة أخذُل به البدعة والمُبتَدِعين اللهم أقم به السنة وأخذُل به البدعة والمُبتَدِعين وألهمُ رشتة وأقهِ شرَّ نفسه يا ذا الجلال والإكرام إنك نعم المولى ونعم النصير أغفر الله لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين وأصلح لياتنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين